هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويسبح الوعد بحمده والملائكة من خيفته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 وَالَّذِينَ يَدْعُونَ من دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لهم بِشَيْءٍ إِلَّا كباسط إِلَّا كَبَاسِطٌ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والاصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء 114. قل هل يستوي الأعمى والبصير 115. أم هل تستوي الظلمات والنور 116. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهاء الله خالق كل شيء وهو الواحد القهاء أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه أو متاع زبد مثله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 والذين يصلون ما أمر الله به ان يوصل و يخشون ربهم و يخافون سوء الحساب و الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم و اقاموا الصلاه مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار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 قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتقوا إن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تقام القلوب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 لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا غُوْ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا غُوْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابُ ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى بل لله الامر جميعا ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى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 بِتَوَعٍ دَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَإِنَّمَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِيدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ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 يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفاع لمن عقبى الداع ويقول الذين كفروا لست مُرْسَلًا قل كَفَى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عِنْدَهُ علم الكتاب